هناك أخطاء في التكبير نبهت عليها قبله بعضهم يدخل همزة على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر يا عبد الله هذه معناها أهو أكبر بعضهم يدخل همزة على لفظ أكبر فيقول الله أكبر كأنك تسأل هل ربنا أكبر أم ليس بأكبر اتق الله هذا خطأ فاحش بعضهم يدخل ألف بعد ب أكبر فيقول الله أكبر يا أخي الكبار ده جمع الكبر والكبر يعني الطبل الطاق الله هذا خطأ بعضهم يشبع ضمة همزة لفظ الجلاله فيقلبها واو فيقول الله وأكبر كأن أنت عملت إلهين بعضهم يبدل لفظة همزة لفظ الجلاله واو فيقول الله اكبر او بعضهم يحزفها ويقول الله اكبر الله اكبر كل هذا خطأ كيف نصنع ماذا نقول الله اكبر الله اكبر ثم نجعل اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد او نقبض باليمنى على اليسرى ونحن نستقبل القبلة ها